وَذَكَرَ أَخَاهُ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَنَتْ وَقَدْ خَنَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا اجئتنا لتافيكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما orsimtu به ولكنني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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا ان مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إِذْ كانوا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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم